فَلََّا أَضَ أَكْمَا حَلَهُ ذَهَبَ اللهَّهُ بِنُورهِم وَتَرَكَهُم فِي ظُلماتاتِ لا يُبَصِرون سُُّ بُكمٌ رُم فَهُم لا يَجِعون أَوْكَ صَيبِ مِنَ السَّماءِ فِيه ظُلمَاتُ وَرَعْدُ وَبَررقَ يجعلونَ أَصَابِعم فيِي آذَنِهِم مِنَ الصَّواعيطِ حَذَرَ المَوود واللَّهُ مُحيطٌ بالِالكافِرين يكادُ الْ الأَرْرقُ يَخْطَفُوا أَبَ صصارَم كُمَا أَضَ أَلَم مشَووفِيه وَإذاَا أَظلمَ عَلَم وَلَ شَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسمْيهِمْ وَأَبَ صَارِهِمْ إ اللهه عَ كُلِّ شيءَئ قَدير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 وَأَنزَل مِنَ السَّمِمَا أَ فَأَخَْجَ بِهِ مِنَ السَّمرَاتِ رِزْقَد لَكُمْ فَلاَا تَجعَوا للِلهِ أَدَدَو وَأَنْ تُْ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 كلُلمَا رُزِقُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِزْقَ قالَاوا هذا الذي رُزِقَناَ مِن قَبلل وَأتُ بهِهِ مُتَشَابِه وَلَم فيِيهَا أَزْوَاجُ مُطَهَرَةٌ وَهُم فيِيهَا خَالدُ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 قالوا سُبَبحانكَ لَاعِلمَ لَنَا إِلَّا مَا عَم تَنَ إِكَ أَنْْتَعَليمُ الْحَكِيم قالَالَ يَ آدَمُ أَنْ بِقُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلََّا أَ بَأَوم بِأَسْمائِهِم قَالَ أَلَمْ أَنقُلَّكُم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة لِآدَمَ لآدم إِلَّا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من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 تأمرُرون النَّ سَبِبِرِّ وَتَسَونَ أَفُسَكُم وَأَنتُم تَتلونَ الكِتاباب فَلا تعَطلون وَاسْتَعينوا بالِالصَّابَرِ والالصَّالاتِ وَإِنه لَبَة إِلَّا عَ الخاشعين.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 إِذْنَجَّيْنَكُم مِنْ آالِفِ رَعونَ يَسُمونَكُمْ سُعَذاَابِ يُذَبِّحونَ أَبنَا أَكُمْ يُزَبِّحونَ أَبنَا أَكُمْ وَيَسْتَحيونَ نِسَ أَكُمْ وَفِيذَلِكُم بَلَا أُم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 قال أتستبدلون الذي هو أذنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله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 مَنْ آممَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمٍِ آآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجرونَ يَندَ رَبِّهِم وَلَا خَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلَا خَوْفٌُ عَلَيهِم وَلهُم يَحْزَنون وَإِزْأَخَذْن مِي سَاقَكُمْ وَرَفَنَا فَوْوقَكُمْ الطُورَخذُ مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوةِ وَزكُرُون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 قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ذع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مسلمة, مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ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 فَوإِلُ الَّهُم مَِّا كَتَبَتْ أَديهِم وَيِلُ اللَ مَِّا يَكْسِبُون وَقالوا لَ تَمَسَّنَن النَّرُ إِلَّا أََّامَم معَْدُودَ قُلْ اتَّخَلْتُم مع عندَ اللهَّهِ عَْدَ فَلَ يُخْلِفَ اللَّهُ عَْدَهُ أَمْ تَقُلونَ علىى اللهَِّ مَا لَا تَعلَُون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 ثُمَّ انْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ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 وَلا قدَ آتَن موس الكتاب وَوقَفنَا مِ بعدهِ بِسُلُ وَآتَنَا عسَابَن مَر يعمل البَيّيناتِ وَأَدناهُ بُِوح قُدُس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 وَلََّا جَ أَمْ كِتابَابُ مِن يَدِ اللَّهِ مُصدَدِّقُ لِمَا مهُم وَكَانوا مِنْ قَبلل وَكَانوا مِنْ قَلُوا يَسْتَفِْحونَ على الذيينَ كَفَروا فَلََّا جَ أََّا عَرَفُ كَفَروبِه فَلعنَةُ الله علىى الكَافِرين السَّمَج تََوبهِ أَنفُسَهُم أي أن يكفُروا بِمَا أَزَرَ الله بَغًا أي يَزل الله مِن خَضل أي يَزل الله مِ فَضلهِ على مَ شاء مِنْ, من عماد فَباءُ بِغَضَب علىى غَضب وللكافرين عذاب مهين واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويدخرون بما وراءه وهو الحق مصدقان ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم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 وَإِذْ أَفَذْن مِي ثَاقَكُم وَرَفَعْنَا فَوْوقَكُمْ الطُورَ خُذُ مَا آتَنَكُمْ بِقُووَّةِم وَسْمَعُ قالوا سَمِعنَا وَصَينَا وَشْرِبوا فِي قُلوبِهِم العلِلَ بكُفْرِهِم قُلْ بِسَّمَا يَأْمُركُمْ بِهِ إمَُكُمْ إ كُتُم مُؤْمِنين.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 وَلََّا جَ أَوم رَسُولُم مِن يند اللَّهِ مُصَدِّق لِمَا معَهُم نَبَذَ فَريقُم مِنَ الذيَّذ نَعوتُكِتاب نَبَذَ فرَريقم مِنَّينَ أُوطُ الكِتابَ كِتابَ الله وَر أَظُورهم كَأَهُم لا يَعُون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 مَن ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير أَلَمْ تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 الذيَو السَّماواتِ وَالأَرضِ وَإذاَا قَضَ أَمرَ فَإِن ماَا يَقُ لَكُ فَيتُون وَقَالَ الذينَ لا يَعلَونَ لَ لَا يُكَدِّمُونَ اللهَّهُ أَ تَأتينَ آيَه كَذَلكَقالَالَ الذينَ مِنْ قَبِهِم مِثلَ قَوْلِهِم تَشَابََت قُلُضُهُم قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ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 قال ومن كفر fa amtatuhu qalilan thumma adtaruhu ila adhabin nar wa bi'sa al-masir wa id yarfa'u ibrahim al-qawa'ida min al-bayti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 وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيَّ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ من ربهم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 قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط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 قائت لنرا تقلب وجهك في السماء فلن ولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا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 وَمَا أَن تَ بِتَابِ طِبَلَتَهُم وَمَا بَعْضُون بِتَابِرٍ طِبَلَتَ بَْضَ وَلئِن التَّبَعْتَ أَهُوَ أَوِّ بَعْدِمَا جَ أَكَ بِنَ العِْمِ إكَ إذ َّمِنَ, بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالِمِين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 119. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 110. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون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 إللاا الذيينَ تَابُوا وَأَصْلَحُ وَبَيَنُ فَأُلَا إِكَأَتُبُ عَلَيهِم وَأَنَ التَّابُ الرَّحيِيم إِ الذيينَ كَفَرُ وَمكُ وَهُم كُفَّرٌ أُلَاائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ال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 ماء فاحيا به الأرض فاحيا بالارض بعد موتها وبذ فيها من كل دابه وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون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 ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا مِنَ الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بِهِمُ الأسباب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 ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عذو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشان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 ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بِمَا لا يسمع إِلَّا دعاءً ونداءً صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله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 ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شخاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمنه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 فمَنْ كَانَ مِنْ قُم مَرِيضٌ أَوْ على سَفَرِع فَعِدَّةُم مِن أَ مِن أُخَوْقَ وَوعلَ الذيينَ يُطيقُونَهُ فدِيةُ طَعَاب مِسكين فمَنْ دَ طَوو خَيرٌ فَوْ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 وَمَن كَانَ مَريِيضٌ أَوْ علىى سَقَر فَعِدََّةُ مِنْ أََّامِن أُخَوْ يريد اللههُ بِكُمُيُسْرَ وَلَا يريد بِكُم العُصرَ وَللتُكْمِرُ العَِّةَ وَلتُكَبِّر الله وَلِتُكَبِّر اللهَّه على مهَدَافُ وَلا عَكُمْ تَشْكرُون وَإذاَا سَأَلَكَ عبادَعَّ فَإِنّ قَرم أُجم دَْوَتَ ال الداع إذ دَ فَلْيَزْدَ جبُون وَال يُؤمِنُ بِيلَعَلَم يَوْشدُون أُحِلَّ لَكُم لَلى تَو الصِّيامِ الرفَصُ إلَ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 اذالك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدخلوا بها الى الحكام تاكلوا فريقا لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون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 وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا مِنْ ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم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 وَمَنْ تَعَجلَ فِي يَوْمَيين فَلاَا اسمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخخَرَ فَلا اسمَ عَلَيْهِ لِمَن التَّقار وَاتَّقُ اللهَّه وَلَمُ أنكُمْ إلَيْهِ تُكْشَرون وَمِنَ النَّاسِمَي يُعجِبُكَ قَوْلُوه فِي الحياكِ الدُّنْيَا وَيُشِدُ اللهَّه عَ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْ الخِصَاب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 إنه لكم عذر مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم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 فبعثَ اللهَّهُمَّ بِالجينَمُ بَشِرينَ وَمُذِرينَ وَأَنزَلَ معهُم وَأَنزَلَ مَعومكِتابَ بِالحَقِ لَِحكُمَ بَْننا النَّاسِ فيِي مَخْتَلَفُ فِي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 والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميزر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو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 وَلَ شَ اللهَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إ اللهَّه عزيِيزٌ حَكيم وَلَا تَنكِحُ المُشْرِكاتِ حتىَ يُؤْمِن وَل أَمَةُم مُؤْمِنَة خَيرُ مِنْ مُشْرِكَثٍ وَلَو عْجَبَدكُن وَلَا دَنكِحُ الْ المُشِْكينَ حتىَ يؤمنوا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 يَسَلونَكَ عَن الْ المَحضِقُلْهُ وَأَذًا فَعْتَزِل مِسفِي المَحيظ وَلَا تَقَرَبُهُ فَعْتَزِل مِسَاءفِيمَحيضِ وَلَا تَقََبُهُ حتىَ يَطُهُرمُ فَإِذاَا تَطَهَرنَ فَأتُهَُّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُم اللهَّ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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَوِنَّهُنَّ أَجَلًا ۖ فَإِنْ أَمْسَكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا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 وَإِنْ طَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لهن, لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاحًا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 فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع حَقًّا حقا على المتقين كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ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 قَالَ الَّذِينَ يُرْضُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَدْ خَلَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أثرغ علينا صبرا أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله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 تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلَّ نَ بَعْضُهُمْ عَلَى بعض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 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بِاللَّهِ فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صام لها والله سميع عليم الله آمَنُوا الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 اَوْ كَانَ الَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ قَالَ أَنَّ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ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 مَخَل الذيَّينَ يُون في قُونَ أَمولَم فيِي سَبيل اللههِكَ مَثَلحَبَّة أَبتَ سب سَنابِلَ فيِي كلُّ سُبُلَ فيِي كلُّ سُبُلٍَ مِأَتُ حَب واللَّهُ يُضاعفُ لمَ عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا مننا ولا اذل لهم اجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ على شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وََسَلَُّذينَ يم فِ قُونَ أَمو لَمُ بتِغ أََ رضات اللههِ وَتَثْبتَم مِن أَفُسِهِم كَمَسَلِجََّ كَمَسَلِجََّةِ بَِبِوَةٍ أَصابَ وَابِل فَآتَتُكُ ه ضفَينِ فَإِلَّا يُصِبَهَا وَبِل فَطَد واللهَّهُ بِماَا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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث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 اِنْتُ بُذُ الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَ مَا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا فِي سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم تعرفهم بسماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم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 وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمند الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عَلَيْهِ الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا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 وادنا الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضر وَكاتِبُ وَل شَهيدَ وَإِن تَفلُ فَإِهُ فُسُوقُ بِكُم وَاتَّقُ اللهَّه وَيُعَّمُكُمُ الله واللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ الم وَإِن كُتُم على سَفَر وَلَم تَجد كاتِبَ فَرهََّ قَبُوضَ